مبين تلك ايات الكتاب والقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون, فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما أهلكنا من قرية ْ لام قَبِْيَة إللاا وَلَه تِتَابُلوم مَا تَسبِقُ مِن أََُّة أَجَهَا وَماَا يَتَخِرُون ماَا تَسْبِقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَهَا وَماَا يَستَخِون وقالوا يا ايها الذي انزل عليه الذكر انك لمجنون وقالوا يا ايها الذي انزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ لَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قبلك فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَرَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُمْ فِي قُلُوبِ كَذٰلِكَ نَسُوقُهٗ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتِ السُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ لَّا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون لقد قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا 117. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 118. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَالْأَبضَّمَ دَدناهَا وَأَنقَنكهَا رَواسَ وَأََتناكهَا مِن كلُلّ شَيِْلَزون وَجَعَنا لَكُ فيهَا معَيشَ وَمََّستتُمْ لَ بِازقين وَجَعَنالَكُم فيهَا معَيشَ وَمَذكُم وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِنْ مِنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ فَأَشْقَيْنَا هُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقدَدَعَِمنَّ المُستَقُدمينَ مِكُمْ وَلَقَدعَالن المُستَاقِين وَلَقَدَعَ لِنَّ الْمُستَقُذمينَ لِكُمْ وَلَقَدَ لِن المُستَاقِرين وَإَِّ رَبَّكَهُ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 َقُ مِ قَْرُ مِ النَّارِ السَّم وَالجََّ خَلَقُ لَ مِ قَضْر مِن مارِ من السَّمُون من من وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للِلمَلَائكَةِ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 فإذ أَنشأته ونفخت فيه من روحي فقع له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا يكون مع الساجدين إلا إذ حسابا ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال يا ابليس ما تكون مع الساجدين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 قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال رب فانظرني يوم يبعثون قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ قال هذا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَإِ جَهَنَّ م لَلََْوعيدُهُمْ أَجمعين وَإَِّ جَهَنَّمَ لَ نوَوعيدُهُمْ أَجمعين لَهَا سَبعَتُ أَبُوابِِكُلِ بَابِم مِنهُم جُززُم قُصُور لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيوم إن المتقين في جنات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 الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انها منكم وجلون وَلََذِّهُمم ضَيْتِ إذْرَاهِي مَ إَِّخَلُ إذ وَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمًَا قَالَ إَِّا مِكُمْ وَجِلُون قَاالوا لَا تَج إِ نُ بَشّرُكَ بِغُلَ مِنْ عَِي ق لَا تَوْجَل إِ نُ بَشِّركَ بغُول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 قالوا بشرناك للحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون فَ خَقُك أيأَّه المسَلُون قَالَكَ لاَا خَقك أَُّهَل المسَلُون خَال إِ أُرسلن إِلَ قَوْمِم مجرِمين خَال الا لوط اننا لمنجوهم اجمعين الا الوط آل اننا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين إلا هَالَ مَِ الْ الغَادِرين فَلَم جَ أَلَ لُوقِِ الْمُرسَلونَ قَالَ إَّكُنْ قَومُم م كَرون فَلَم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 وَإِنَّ الدَّالِقُونَ فَأَشْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْدَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْدَا رَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْنَ إِلَيْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَبَنَا إلَيهِ ذَلِكَ الأأَمْرَاءَّدَابَِهَا أُولئِمَ قُطُم مُصِْحين وَقَبَناَا إلَيهِ وَجَ أَهْلُ الْمَدينينَةِ يَسكَ بِشِرُون وَجَ أَهلُ الْمَدينينَةِ يَسْكَ بشرون قَالَ إِهَا أُول إِضَييفِي فَلَا تَفضحون قَالَئَِّهَا أُول ضَيت فَلَا تَفَحون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 تاعليم قالها اولئك بلاكين ان كنتم تعليم لعمرك انهم في سكرتهم يعمون لعمرك فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إِتِي في ذلك لآيات للِْمُتَوِّمينَ وإنها لَِسَبِيلم مقيم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 جَاءَ قَوْمُنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِيمَانٍ مُضِلِّينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 تاخذتهم الصيحة مصفحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بحق لَنَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا ذِيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هو إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنت انزل على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيما كما انزل على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيما فاوربك لنسالنهم اجمعين فاوربك لنسالنهم اجمعين عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إنا كفينا إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ نكمستَذين الذيين يجعلون م الله هن آ خَةَ سوَوك يعمون الذي يجعلون م اللهلَ هن آ خََ سوق يعلمَّم وَولقدد ن علممُ أنك يطيق صَدركَ بمَا يقول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 واعبود ربك حتى ياتيك اليقين من موقع الطريق الله